بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتهنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما الله نصرا نزيدا لك جاء ولكم رسول من عليكم الرحيم الله اسم الله لا اله الا هو عليه تركت وهو رب العرش ان الله وملائكته يصلون على النبي